بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيانا فيها رواية شامخات وعسقين كُم ما فرعت وَإِلَيْنَا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُ بِهِ تُكْذِبُونَ إِنْ طَلِقُوا ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صف وإلوي يومئذ للمكذبين تاذيرون ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد الذين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكع مما يشتهون قلوا واشربوا كذلك نجزى المحسنين ويلوا يوم إذ قلوا وتمتعوا قليلا إنكم وإذا قِيلَ قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون